أيها النيام قوموا للفلاح أيها النيام قوموا للفلاح واذكروا الله الذي أجرا ريحًا إن الجيش الذي جيش الليل قد ول وراح وتدان عسكر الصبحي. اشربوا وعجلوا فقد غرب الصباح معشر الصوام يا بشركم ربكم بالصوم قد هنكم وجوار البيت قد أعطاكم فافعلوا أفعال أرباب الصلاح اشربوا وعجلوا فقد غرب الصباح You're done la ila Kafer lanuar الكحنوات تجار مرمي على الطرق ولما تقرب صار محمول بين الأجفان el efan ya wa ya hadi fad sad ya ya ya ya ya